ما حكم لبس العباء على الكتف وهي و ا س ع ة فضفاضه لا يا أ خ ي ع ب ا ء ة ا ل م ر أ ة لا تكون على الكتفين عند الخروج و إ ن م ا تضعها على ر أ س ه ا لتضفي عليها وعلى لباسها واسعة تكون, تكون واسعة لو كانت ضيقة لا تجوز يا الله فضفاضة عليها لا كانت لا طرحة ضيقة شيخ يحفظك بد